من شدة الفقر لا يملك في الدنيا إلا قطعة كماش واحدة فوضعها إزارا يستر بها عورة رداء ما عليه رداء من شدة الفقر يقول الراوي ولم يكن عليه رداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدقتها إزارك إذا عطيتها إزارك صداقا بقيت من غير إزار كيف تبقى عريان إذا عطيتها إزارك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 اخته في بلده مثلا الاصلي ارسل اليها مثلا مئة ريال مئة ريال في اول الشهر أي او بعث مثلا الى امه وقال يم هذه مثلا خمسمائة ريال وزعيها على اخواتي الخمس او, أو, أو, أو, أو ست وبعت الى امه وقال يم هذه